غير المغضوب عليهم ولا الضالين إليه يهيئ كل وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من وت ولا تضع ولا تضع الا بعلمه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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوق ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أظن نُسَاءَتْ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُجِعْتُ إلى رَبِّي إِنَّنِي لَيَأْتُهُ بِالْحُسْنَى فَلَمُنَبِّئْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ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 كفرت به من ضل ممن هو في شقاق من هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق اولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم حميم أن ينسي ينقف كذلك يوحي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 القرى يتوذر ام القرى ومن حولها لها يوم الجمع لا غيب فيه فريق في الجنة فريق في الجنه وفريق في السعي ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه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 ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرعكم فيه ليس كمثله شيء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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنقيم الدين, الدين ولا تتفرقوا فيه أضع على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 ولا تتبع اهواء اب وقل بما انزل الله من كتاب وامئت لاهدن بينكم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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه وجدتهم ضاحطة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدري كلا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشبقون منها, منها ويعلمون أنها الحَق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 أم يقولون افترى على الله كذبا فإيش إلا هو يختم أذا قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماتي إن إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن إبادته ويحفو عن السيئات ويحفو السيئات ويعلم ما يفعلون ويعلم ما يفعلون